وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ أصحاب النار ذات إِذْ أَصْحَابُ الْجُثُثِ يَتَسَاءَلُونَ أَنَّ هَذَا لَيَوْمٌ عَسِيرٌ وَقُودٌ إِذْ على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما لقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء غَسَلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَمْ يَتُوبُوا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بط شرفك لشديد إنه هو البدء والعيد وهو الغفور الودود ذو العرش هل أساك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكثيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن هذا البلد وان تحتل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد قلقل الناس فيك بدا ايحسب ان لا يقدر عليه احد يقول اهلك ما لنا أيحسم أن لم يره أحدا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقته ما العقبة وما أدراك ما العقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحبة أولا أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المجهمة علي النار